وَقَالُوا لِجُنُودِهِم لَمَشْهَدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَ قَطَعَ اللَّهُ الَّذِي انْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَالُوا أَنْتَ قَطَعَ اللَّهُ النَّبِيَّ أَنْتَ قَطَعْتَ شَيْء وَهُوَ خَلَقَكُمُ الْأَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَقَالُوا الْجُنُودُ لَمَشَيْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن طَغَى اللَّهُ الَّذِي أَن طَغَى كُلَّ شَيْء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 ثم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستترون اني اشهد عليكم سموكم ولا ابصاركم ولا جنوجكم ولكن ظننتم ان يَرْمِن مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُم ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَغْمَا مَثْوًا لَهُمْ وَإِ كاتب ثناهم من الناتبين وبيضنا لهم قرنا افزين لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحط عليهم القول في امم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاطِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالرُّحْمِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجد أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم في عذاب جَزَاءَ اَن بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا من جان وهما تحت اقدمنا نجعل هما تحت اقدمنا ليكون من الاسفلت